والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما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 فأنذرتكم نارا تنظى لا يصلىها إلا الأشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى <تصفيق> الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده منه نعمات تجزا الا ابتغاء وجه ربي الاعلى ولا سوف يرضى الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 سلام هي حتى ما الفجر